اكثر حتى توصل مستوايا مليون مره تحبني لا مهوايا يحتاج لك اكثر واكثر حتى توصل مستوايا انا عندي الحب نفاس يصعد وينزل انا عندي شوق صاحب ساكن يعطيكم العافيه <تصفيق> الله عليكم